وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا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 كيد الشيطان كان ضعيفا، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلمَّا كُتِبَ عليهم القتال فلمَّا كُتِبَ عليهم القتال إذا فريقٌ منهم يخشون الناس كخشيّة الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَى عُدْنِيَةٌ قَلِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى وَلَا تُغْلَمُونَ فَتِلَا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُشِيدَةٍ